بسم الله الرحمن الرحيم حامين تنزل الكتاب من الله العزيز العليم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 ربنا وسعت كل شيء الرحمه وعلم فاغفر للذين تابوا فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم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 إذ دعون إلى الإيمان فتكفرون قالوا ربنا أمتنا ثنتين وأحيينا ثنتين فاعترفنا بذنوبنا فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل Zalikoh, binahu. Iza duga Allah, wahdahu, kafir tuh, wa ini ushrik bhi, tue minuh. Falhukmulillahi alaihi kabir. Huwa al-lathi yurikum ayaathi, wai nazzil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 يوم التلاق يومه بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار اليوم تجزاء كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاب Ya'lamu khainat al-A'yuni wa ma tukfi al-sudur Wa'allahu yakudi bil-hak Wa'al-lazine yad'aun min dounihi la yakuduun bishay Inna Allah huwassamiy'u al-bassir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 ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب فلما جاءه بالحق من عيننا قال قتلو أبناء الذين آمنوا قال قتلو أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نسائهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال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 وقال موسى إني عزت بربي وربكم من كل متكبر من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب وقال رجل مؤمن من ألف رعون يكتم إيمانه أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَن يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَن يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ وَإِن يَكُ كَذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَإِيَّكُمْ صَادِقٌ يُصِبَكُمْ بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَابٌ Ya kaum laku mulk, tiap hari muncul di bumi. Siapa yang berani melawan kehendak Allah? Aku berkata, Fir'aun, apa yang kau lihat tidak ada yang kau lihat, Wahai orang-orang yang beriman, aku takutkan kamu seperti hari para ahli takhta, seperti orang-orang yang beriman kepada Nabi Nuh dan orang-orang yang وَيَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ يَوْمَ تُوَلُّونَ مُدْبِرِينَ مَا لَكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمِ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ وصوف من قبل بالبينات فما زلتم فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى اذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا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 ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن ردنا وأن ردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار فستذكرون ما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 قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلا قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال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 الحمد لله رب العالمين قل انني نهيت ان اعبد الذين تدعون من دون الله لن ما جاءني البينات من ربي وامرته ان اسلم وامرته ان أسلم لرب العالمين هو الذي خلقكم من تراب، ثم من نطفة، ثم من علقه، ثم من علقة، ثم يخرجكم طفل، ثم لتبلو أشدكم، ثم لتكونوا شيوخا. وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى مِنْ قَبْلِ وَلِتَبْلُغُوا أَجَلًا مُسَمَّا وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِنُونَ هُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتِ فَإِذَا قَضَى أَمْرًا فإنما يقول له كن فيكون ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنى يصرفون الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا Faseuf yaglum, izi alglal fi agnak him, wal salasil yushabun, fil hamim, thumma fil nari yusjarun, thumma qila lham ain من دون الله قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعوا من قبل شيئا كذلك يضل الله الكافرين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 أفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَانُوا أَكْثَرَهُمْ مِنْهُمْ وَأَشَدَّ قُوَّةً وَأَثَرًا فِي الْأَرْضِ فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ كانوا يكتسبون فلما جاءتهم رسله بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون فَلَمَّا ketika بَأْسَنَا قَالُوا bahwa kita, mereka berkata, mereka berkata, kita berkata oleh Allah, dan kita berkata oleh apa yang